الحمد لله وكفى وسلام على الذين اصطفى على النبي المشتبع والأمين والمصطفى على صحابة الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة وبعد إخوة الكرام ما زلنا مع دروس هذا المسجد أسأل الله أن يديم علينا هذا خير محيين أبدا وأسأل الله في أعليائه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بمعلمنا وأجعلنا ممن يتعلم ليتعبد شو ذلك بين الناس وأسأل الله أن يفعلنا الزلات والسخطات والهنات وما أكثر ذلك عندنا اللهم اغفر لنا ما قدم وما أسردنا وما علنا وما أنت علنا به منا اليوم نكمل الكلام على الطوائف الذين اشتروا بربوبية الله دلا في أولاد بعدما ساينا من الكلام على الجماعية قلنا هناك شرك والإلحاد في ربوبية الله دلا في من الذين يقولون بوحدة الوجود وهذا أيضا فرعا مسألة الجماعية الذين يقولون بأن الله في كل مكان فاصحاب الاتحاد والحلول ووحدة الوجود ووحدة الوجود هؤلاء من الذين كفروا بربوية لا إله أو أشراقوا بربوية لا إله جعلوا الله أنداها لنددا واحدا جعلوا الله اندادا كأمثال الحلاج والتلمساني وايضا الشبلي وابن عربي وهناك أقوال تدل على أيضا الشرك في ربوبية للغزالي ولكن الغزالي الحمد لله يعني الله على من عليه ومات تائبا الغزالي يعني ترى عجيب منه نتما يقول هو من أحد أذكاء العالم هو من أحد أو أفراد أذكاء العالم لكنه يقع في مثل هذه الشركات والله جل وعلا هو الحافظ سبحانه جل في علاء الإمام الغزالي قال عنه تلميذ ابن أبو بكر ابن العربي المعرفة من النكرة ابن العربي صاحب كتاب كتاب العواصم وكتاب أشهر منه كتاب إيه أحكام القرآن العربي يقول شيخنا نزل في بحر الفلسفة فأراد أو غاض خاض غمار بحر الفلسفة فأراد الخروج منه فلم يستطع لم يستطع لذلك وقعت منه الشركات دون أن يدري في العصر الحديث سواء برولى برولية هي هي هي طائفة هندية لها شركيات عظيمة جدا وهي طبعا تعرف الهند بأسرها في ديانات كثيرة وكلها من الشرك والتصوف وفيها ما فيها من الغلو في الاولياء وكما سنبين برؤيه كيف يشرك, يشرك بلاد العلاب انه جعل محمد ندا لربه جل في علاب وايضا يعني من هؤلاء كما قلنا التلمساني فكان الحلاج يقول سبحاني سبحاني وكان يقول ما في الجبه إلا الا الله ويتمسكون طبعا كما قلنا في بعض الشبه وشرحناها قبل ذلك وفصلناها بحديث عبدي وحديث كنت تسمع الذي يسمع به وبصر الذي يبصر به ويده التي يبطش بها قال هذه دلاله انه فيه وهو فيه يعني هو يقول في كل احد استغفر الله ويقولون بانه حل في جميع خلقه وخلقي والاخرون يقولون لا فرق بين, بين الخالق وبين, وبين المخلوق كما كان يقول ابن عرب النكر الكافر وهو يقول لا تشعر لا ادري من الخالق من المخلوق ستدري يوم القيامه من الخالق من المخلوق الشرك في الربوبيه في هذه بتخذ الأنداد أيضا لله دل في لها ألوان منها انت أغل صفات الصفات الله دل في وجعلها لصفات المخلوق يعني التمث تمثل المخلوق بسبب من صفات الخالق أو جعل صفة الخالق للمخلوق جعل صفة من صفات الخالق للمخلوق. طبعا قلنا إذا عن الربوبيه فلا بد أن تستحضر أن أعظم صفات الربوبيه إيش الخلق والإحياء والإماتة والعطاء والعطاء والمنع والرزق وايضا الـ الـ الـ الـ اتيان الملك لمن يشاء ونزع الملك لمن يشاء كما قال الله للفعلات تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك لمن تشاء تعز من تشاء وتذل من تشاء بيديك الخير انك على كل شيء قدير كل هذه من الوازم الربوبية من الشرك في الربوبية في هذا الباب اخذنا صفة من اهم صفات الربوبيه من لازم صفات الربوبيه هي صفه القدره فيجعلونها لغير الله دل في علا لا سيما واننا نرى هذا الرجل المتنطع المتقدم على الناس بتنطع لما اغفر لنا يا رب العالمين وجعلنا الملازمين لدينك ولطاعتك المتورعين عن معاصيك يعني حتى لا يخذنا الله جل في بمعاصينا لكن نقول هذا رجل المتنطع عنده كفر باطني ببعض الصفات أو ببعض ببعض هذه الاعتقادات الذي يعتقد بان الولي يحيي الجنين في بطن امه وهذه لا تكون الا لله جل في علاه وطبعا هو, هو شبه يتكلم بها لكن هو يقول ان الجنين يحيي الله جل يحيي الجنين في بطن في بطن امه وهذا اعتقاد كفري وهو اعطى هنا القوة القوه الربوبيه اعطاها لغير الله جل في علاه ف الأمر هنا أنه أعطى أو صفت القدرة لله يدله في على الغير الله يدله في على في المعصرة الذين أشرقوا بالروبية لا يدله في على ب ب ب الخلق أو الخلق بصفة من صفات الروبية كالبابية والبهائية تعرفونها البابية والبهائية هذه والبرولية أيضا هذه من الطوائف التي أتت يعني وهي هي يعني الطوائف التي أتت يعني بطمات كبر البابيه تعرفون ان البابيه والزعيمهم هو الباب حسين ابن علي المازندراني حسين ابن علي هذا هو الباب عندهم ولدكم يطلقون على انفسهم البابية, البابيه به هؤلاء يقولون بأن الخلق بيد الباب الخلق بيدي هذا الخبيث حسين بن علي المازين ديراني يقولون الخلق بيدي والرزق بيدي والإحياء والماتة بيدي ثم أعطوا صفة الربوبية لأحد خلق الله لفعلها ومن هؤلاء أيضا في الشرك في الربوبيه أيضا في طوائف الشيعة وطوائف الرافض الذين قالوا بأن القدرة والقوة أو كامل القوة والقدرة الكاملة الكاملة التامة في علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورضاه يقولون بأن القوة والقدرة التامة الكاملة في علي بن طالب رضي الله عنه ورضاه لا غير ولا عدم إذا نحلوه صفة من صفات الله بل هم قالوا هو إيه هو الله لما أخذ الأخديد وأحرقهم بالنار قالوا لا يعذب بالنار إلى رب النار أنت, رو أنت, رو أنت ربه نعوذ بالله من الكفران ومن ذلك ايضا طوائف الطوائف الصوفيه الذين يعتقدون في نفس الامام اعتقادات بلغت بانهم قد نحلوه صفه, صفة بعض صفات الله دل في علاه والله دل في علاه له صفات صفات الكمال والجمال والجلال والعظمة ولا يمكن للانسان ان يصل الى صفه من صفات الله دل في علاه العبد عبد والرب رب قال الله دل في علاه يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني ولذلك انت ترى في كثير من الأشعار والمدائح والقصائد التي جاءت في النبي صلى الله عليه وسلم كلها يعطونهم صفه صفه الربوبيه لمن للنبي صلى الله عليه وسلم البرده كما تناتي عن البصيري في البردة يقول ومن جودك الدنيا وضرات من جود النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا وضراتها الدنيا والاخره من جود النبي صلى الله عليه وسلم ما لله الا الرفع له ومن جودك الدنيا وضرات ومن علومك علم اللوح والقلم والله تعالى اول ما خلق القلم قال لا اكتب قال ما اكتب خرجت ما هو كائن الى يوم القيامة. فهو يقول ومن علومك علم اللوح والقلم. في هذه الغرض أنهم وسموا أو وصفوا النبي بصفات الله دل في على صفات الربوبي. ما ذكره من ذلك ما ذكره النبهاني في بعض المداح للنبي يقول للنبي يا ملاذي يا منجدي يا ملاذي يا منجدي وهو العود ولابد أن يكون إلا بمن إلا بالله النبي صلى الله عليه وسلم نفسه الفقير إلى ربي يقول لا منجأ ولا ملجا منك إلا من الله إلا إليه فيقول يا ملاذي يا منجدي يا منائي يا معاذي يا مقصدي يا رجائي يا نصيري يا عمدتي يا, يا, يا, يع يعني يا مجبري يا عدتي يا شفائي المساء هذا ما, ما ترك لربه شيئا بحال من أحوال وابراهيم عليه السلام يقول وإذا مردت فهو فهو يشفين والله هو القادر على كل شيء النبي صلى الله عليه وسلم يقول قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضراً إلا ما شاء الله والآخر يقول له أنت نصيري يا نصيري يا عمدتي يا, مجبري يا عمدتي يا عمدتي يا شفائي الآن كأنه مال, مال كليتاً لغير الله جل فعله وأشرك بالله بأن نحل هذه الصفات للنبي صلى الله عليه وسلم وأيضاً النبهاني نفسه هذا نقل نبهاني نقل عن بعض علماء الطائفة الذي يتبنى الطائفة من طائف الصفية والنبهاني أيضاً نفسه كان يقول إن المسلمين من أهل السنة والجماعة، وأسمع هذا الكلام وضع الف خط تحته هذا. كل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تغروا لهم بذلك. قال إن المسلمين من أهل السنة والجماعة هم جمهور الأمة محمدية يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب. يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب. دا قول من قول اهل السنة والجماعة. دا عند أهل السنة الجماعة الشيطانية مثلا أو الجنية ماشين انا اتفق على ذلك من أهل السنة الجماعة إيش هذه السنة الجماعة السنة الجماعة تأخذون بأن يعلم الغيب وهو نفسه يقول الذي أمر الله أن يقول قد لو كنت أعلم الغيب لاستقصت من الخير وما مسناه شو سوء فقال جمهور الأمم المحدثين يعتقدون أن محمد صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب ويعطي ويمنع ويقضي حوائج السائلين ويفرج كربات المكروبين وأنه يشفع في منشاء ويدخل الجنة من يشاء والنار من شاء. خلاص انتهى الموضوع اين الرب الان اذا كان فان محمد السلام يدخل من شاء الجنة ويدخل من شاء النار ويشفع من شاء ويدخل من شاء ما لله ما لله فهنا ان بهاي نفسه يصرح ويقول بانه ايه يعلم الغيب هو الرد عليه بشيء يسير لو كان يعلم الغيب ما بقي شهرا كاملا اصابه الغم والهم بابي هو وامي وهو ليل نهار صباح مساء يذهب يسأل عن يسأل علي بن أبطاله طالب يسأل... يسأل... يسأل أسامة في المسألة الإثك العظيمة التي تولى كبرها المنافق الأكبر عبد الله بن سلول أن النبي سلم يذهب إلى إلى إلى عليه من أبطاله فيقول له يعني النساء غيرها كثيرات وسال الجارية ستصدق فيذهب للجارية تقول يا الله يا رسول الله ما هي إلا حدث السن جارية حد... إلا إلا جارية حدث السن فإن يعني عن العجين فأت الداجن فيأكل العجين. جريا ليس فيها عن براءه تامه والله العليقه البراءه فوق سبع سمايات وذهب لاسامه يقول الاسامه اهلك يا رسول الله والله ما نعلم اهلك الا الخير يذهب الى زين ما بتدحش وهو لو كان يعمل غير كان ذهب لهؤلاء واخر المطاف ذهب الرسول الى عائشه فنزل فجلس ثم قال بسم الله والحمد لله والصلاه, والصلاة, والصلاة والسلام على رسول الله او حمد الله واسنع الله ما هو قال له ثم قال يا عائشه ان كنت الممت بالذنب فاستغفري اللهم إنا نستغفرك ونتوب اليك اللهم انا نستغفرك ونتوب اليك اللهم انا نستغفرك ونتوب اليك ما اوسع هذه الشريعة ما ارحب هذه الشريعه لو كنا في ايام اليهود أو شريعتنا كشريعه اليهود والله العظيم ما نجا منا احد ما نجا منا احد والله يؤاخذ كل انسان بما زل و بما عصى لكننا الحمد لله ان فتح الله لنا باب التوبه و نتوب نتوب علينا وسرا لله جل وعلا قال يا عائش ان كنت قد الممت بالذنب فاستغفري فان الله غفور رحيم الله انا نستغفرك ونتوب اليك يا رب العالمين وان كنت بريئه فسيبريئك الا لالا في علاه اذن النبي الكريم لا يعلم شيئا لا يعلم الغيب وكيف يعلم الغيب هو الذي جاء وقد خطط الخطه مع مع المعركه الفاصله في بدر ثم يقول لنا الحلول ننزل يا رسول الله هذا المنزل انزلكه الله فاذا هو الوحي فلا بد نستمع الطاعه وهذه دلاله على فضل الصحابه انه لا اعتراض في الوحي مش لا هؤلاء الأغباء السفاء الذين حتى يستهزئون بالوحي فلا اعتراض قال هذا وحي إذا نسمع عنوطيها أم هو الحرب والمكيدة فقال هو الحرب والمكيدة قال ليس هذا بإيش بالمنزل يعني ما يعلم المسلح حتى ما يعلم الذي ينفع دور في هذا الباب ما علمه الله جل وعلا قد صدر له الحباب حتى يقول لا الرأي كذا وكذا فقال المسلم نعم الرأي وأخذ, واخذ برأي لو كان يعلم الغيب ما قال الله جل وعلا وشاورهم في الامر ما قال له الله عبدالله فعلاء فإن استأذنوك لبعض شأنين فأذا لمن شئت منه فأذا لمن شئت ما قال إذن ليش للجميع وهذا عند العلماء له ما له من التفات الانتباه إلى أن النسلم يعني كأن الله عبدالله فعلاء يقول أما الاذكياء فلا تأذن لهم ستحتاج لمشوراتهم وتحتاج لقولهم وحسن رأيهم فإذا قال فأذا لمن شئت ما قال إذن للجميع قيت حتى لا وهذه دلالة مشورة لابد أن يكون فيها العلماء النبلاء أصحاب الأخطار الصحيح هذه الشورى الحقة لكن هي الشورى لو كانت مجموعة, مجموعة إدارية مجموعة مثلا كتبة مجموعة حفظة مجموعة ما فهمش عالم ما يكونش علماء ما يفعل الشورة عشان تكون شورى حقا يبقى لابد أن يكون فيها إيه طلبة علم المتقنين أو علماء هذا هو لأن على بين أن هؤلاء هم أهل الشورى لابد أن يأخذ بقوله عليه السلام ولا يأذن للجميع فلابد أن يكونوا علماء والعالم معروف العالم أصله يبين العالم يعني أي أحد يقول لك نحن في عالم كله إذا اثرك يبين لك خلا الدعاء يبقى المدعي لابد أن يأتي بإيش بالبيانة من ادعى شيئا لابد من ما من أحد يدعي شيئا إلا ولابد أن ترد في الساحة من يقول له اعطينا بالبيانة البيانة فلا بد فهنا الصحابة كانوا علماء نبلاء كبراء ابو بكر عمر عثمان علي عبد الرحمن بن عوف ابو عبيده بن جراح او لا كانوا من النبلاء لذلك الله تعالى قال فاذا لمن شئت مقر الجميع من لمن شئت منهم ما كان من النبي سلم يعلم الغيب بحال من الأحوال فكيف يقولون انه يعلم الغيب ثم بعد ذلك يقول يعطي من يشاء ويمنع ايش وهو الذي ربط بطنه بحجرين في بابي وام فين يعطي من يشاء ويمنع من يشاء هو لم يجد طعاما ولا يأتيه الضيف فيبعث الى البيوتات التسع وكل بيت من البيوتات يقول ما عندنا إلا الأسودان ما عندنا الأسودان الماء والتمر هذا الذي عندنا فانظر كيف, كيف يقال بأن أحسنت السلام يعطي ويمنع وهذا غلوب في الأنسان ولذلك قال البصير يا أكرم الخلق ما لمن الوذ به إن لله الله أعجبه قال يا أكرم الخلق ما من به سواك عند حلول الحادث العممي فخذ بيدي وجد بالعفو يا من إذا نديته لبى سريعا هذا فيه تناقض اول البيت فيه تناقض ساقول لكم هو قال يا أكرم الخلق مالي من الوذ به سواك عند حلول الحادث العامل قال فخذ بيدي وجد بالعفو يا من إذا نديته لبى سريعا هل أنه يأخذ بالذنب ويغفر؟ أعوذ بالله لكن التناقض في أول البيت المحة في عينك ولو, ولو ما أصبت تكون أتعطني نعم صحيح التناقض. أنت تقول يا أكرم الخالق ثم ألحلته إيه صفات الخالق هو هو مخلوق وأنت تقول له بأنك في الحدث العامي ما أحد ينجيني إلا, إلا أنت شاهدت التناقض يعني حتى في هذا الغلو في التناقض فأيضا البريولي يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقضي كل قسم من الحادات جميع أمور الدنيا بيد النبي صلى الله عليه وسلم وفي اختياري وقال ماذا في كفة الله سوى الوحدة وكل شيء في يد محمد هذا أكثر من الشيطان يقول ماذا في يد الله سوى في كفة, في كفة الله إلا إيه الوحدة يقول واحده واحد سبحان رب العظيم وأما نبيه فبيده كل شيء العطاء والمنع والحياة والآخرة والجنة والنار أعوذ بالله من الكفر والكافرين قال فان كنت يا طالب الخير فان كنت تريد تريد شيئا فاطلبه من محمد صلى الله عليه وسلم وايضا يقول البرولي الكافر الفاسق الفاجر الهندي الذي من طوائف الكفر العتيقه في الهند يقول ان مفاتيح الكون لاسرها بيد محمد صلى الله عليه وسلم فهو مالك الملك وهو الأكبر القادر هذا الرجل انتهى الموضوع خلاص الغى الرب جل في علاه وهو الذي يملك كلمة كن التي بها كل شيء الله جاء يقول إنما قولنا شيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون ومحمد صلى الله عليه وسلم هو نفسه يقول إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم له واحد. وهو الذي يقول يعني يقول له الله دعا في علاه إنك ميت وإنهم ما هي ما الله جل يقول وما محمد إلى رسول قد خلت من قبل الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على عقابك وهاي انقلب على عقابه فلا يضر الله شيئا وايضا آه يقول آه يعني الرجاء كل الرجاء من محمد صلى الله عليه وسلم ولا كل العطاء من محمد صلى الله عليه سوا في الدين أو في الدنيا في الآخرة أو أو في الدنيا هذا الذي قاله البريولي الكافر في اعتقاده بمحمد صلى الله عليه وسلم فنح له صفات الربوبية وقد قال أيضا أن الدنيا والأخرة من جود النبي صلى الله عليه وسلم وعلم اللغة والقلم من علوم النبي صلى الله عليه وسلم فإن كنتم يا معشر الأمم فإن كنتم تريدون خيرا أو تخافون شرا تريدون دفع الضر فعليكم بدعاء محمد صلى الله عليه وسلم أرأيتم أكثر من ذلك الشيطان لم يقف بهذا الشيطان لم يقفل مثل هذا الكفر الشيطان لما طلب الحياة وطلب طول الأمد ما طلبها إلا من من من الله قال ربي بما اغويتني بما أغلت. قال ربي قال ربي انظرني الى يوم عبقى. الى يوم يبعث قال فانك من المنظرين ويقولون ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم هو مالك الاراضي ومالك الدنيا ومالك الناس ومالك الامم ومالك الخلائق بهذه مفاتيح النصر والمدد وايضا بهذه النار ومالك الامم ومالك الخلائق وبي... وبي... وبيده مفاتيح كل خير وبيده القدره وهو الذي يعني له القسم او بيده القسم وهو الذي فرج الكروب وهو الذي نفث الكروبات وهو الذي يدفع البلاء كل ذلك للنبي صلى الذي قال عن نفسه قل كل امر نفسي نفعا ولا ضرا إلا إلا ما شاء الله قالوا بل جعلوا أن الامر تحت الارض فقسما كل ذلك بيدي النبي صلى وما قضاه صلى الله هو القضاء نعوذ بالله من هذا هذا كفران بعض الطوائف التي في عصرنا من البرعولية والبابية والبهائية وأيضا الرافض الخبثاء وبعض من قال بقولهم من الذين أشاكوا في ربوبية الله جل في علاء الحق الرد الإجمال على هؤلاء القوم بأن الملك كله لله كل وأن الكون كله لله جل في علاء بأدي مقادير الخير وأنه إذا أراد شيئا قال له يكون فيكون قال الله جل في علاء وهو الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد حاطب بكل شيء علمه قال الله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء ل الله والله الغني الحمين قال الله تعالى وإيم ستك الله بذر فلا كاشف له إلا هو أيوجد قبل خير فلا راد لفضله ولذلك يقول الله تعالى إن الذي أنزل عليك القرآن إن الذي فرض عليك القرآن لا ردك إلى إلى معاد ولذلك يقول النبي ويقول الله جل في علاء ولا تدع من دون الله ما لا إنفعك ولا يضرك فإن فعلته ولا يضرك فإن فعلته فإنك إذن من الظالمين وي أمسسك الله بذل فلا كاشف له الا هو ويردك بخير فاراد لفضله يصيب به ما يشاء من العباد وهو الغفور الرحيم وقال الله جل في علاء وي الله بذل فلا كاشف له الا هو وقد قال الله عل وهو القاهر فوق فوقع ابان قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك وانت تشاء وتنزع الملك ما شاء بهذه الخير انك على كل شيء قدير وايضا يقول الله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا اكمله الذي له ملك سموات الارض ولم يتخذ رادم ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقدير وقال الله تعالى قل الحمد لله الذي لم يتخذ رادم ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيره فالله جل فعلا هو الذي يقضي الحاجات والله جل فعلا هو القادر على كل شيء لما جاء عمراء ابن حصين بأبيه حديثه عن كان فيه ضعف لكن استهنت به فقال له يا حسين كم تعبد قال سبعة ستة في الأرض وواحد في السماء فقال له من الذي تجعله شوف حتى كفار مكة كانوا أعقل ما يكونون من, من الطوائف التي في, في العصر الحال قال يعني كم تعبد قال سبع قال ستة في الأرض واحد في السماء. قال من تجعله لعدتك لتفريج الكروبات والعطاءات ما تجعله قال الذي في السماء قال يا حسين أسلم فأسلم حسين فبكى عمران وأكب عليه باكيا وتسلم حتى انه بكى لما نظر إلى بكاء عمران ما كان بكى لما أتى به هو هناك مبينا يبغضه في الله لكفر فلما أسلم بكى بكى لأسلام أبي الغرض المقصود بأن هذا ال <تصفيق> هذا الباب عند مستقر عند كفار قريش يعلمون ان الربوبيه لله جل في علاه ولذا قال الله تعالى ولئن انسى من خلق السماء والارض لا الله ولئن انسى ثم من خلق السماء والارض لا يقولون العزيز العليم يقرون بربوبيه ولذلك يدعون الله في الحاجات يدعون الله وإذا واذا نزلت بهم الحوالك يفردون الله بالدعاء كما قال الله جل في علاه واذا ما تجنى ف وإذا مسكم وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إذل من تدعون إلا إياه لذلك أكرمه لما تلطمت به الأمواج ماذا قال وعد ربه الذي على لأن قال اجئتنا قلنا من الرزق فذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم لكنه أفرض الله بالدعاء هذا الأصل في هذا الباب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله خير الجزاء أحسن الله إليك